فأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشاء وظله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرد وذا طريد لحكمة بالغة لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اكتباهها وهو الذي يرى تبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخري <تصفيق> هذه الأبيض بعد العلو ولا؟ إن شاء الله نشرح هذا الدرس ثم نعود إلى الساقط إن شاء الله تعالى نشرحه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى فمن يشأ وفاقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها وهو الذي يرى دبيب النمل الصغير في الظلمات فوق صم الصخر وسميع للجهر والاخفاء بسامعه الواسع في الاصوات وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جلل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا امتقر من لدنك االبيتان الاولان ثماني شطر وفقروا تطمئني دلت على المعنى الموجود فيهما آيات كثيرة قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيفا حرم ومن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ قضله بعضهم. وقال الله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراغ مستقيم والآيات في هذا المعنى كثيرة الآية التي قرأت أولا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الإرادة هنا الشرعية ولا القدرية في هذه الآية القدرية الإرادة هنا قدرية بمعنى المشيئة وأنت تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإرادة المنشوص تأتي على معنيين معنى الأول بمعنى المشيئة فتكون هي القدرية مع الثاني للإرادة الشرعية وتتضمن الرضا والمحبة فمن يشأ وفقه بفضله فمن يشأ أضله بعدله هداية الله بمن شاء وإضلاله لمن شاء من مقتضيات الألوهية ولا من مقتضيات الروبية الروبية فهذا المعنى الله له لمن شاء وهدايته لمن شاء راجع في إلى رموبيته عز وجل يفعل ما يشاء ولذلك كانت مسألة الهداية والإضلال من المسائل الكبار المتعلقة بالقدر فهي من المسائل ومباحث القدر وقد ضل في هذا الباب طوائف خالفوا فنهج أهل السنة من هؤلاء المعتزن ومن وفقهم لما ظنوا أن إضلال الله عز وجل لمن يشاء ظنوا ظناً قبيحاً وظنوا أن هذا ظلم تعال الله عن قولهم عذواً كبيراً فأراب أن ينزم ربهم عن الظلم لزعمهم فرأوا أن العبد العاصي يفعل المعصية ويريدها فماذا فعلوا؟ أخرجوا فعل العباد من خلق الله قالوا الله عز وجل لا يخلق على العباد وإنما العبد يخلق فعلا نفسه وأخرجوا إرادة العبد المعصية أيضا من خلق الله وجعلوها هي النافذة فإذا أراد الله عز وجل طاعة من العبد وأراد العبد المعصية إرادة العبد تغلب فأرادوا أن ينزلوا الله عن الظلم في زعمهم فانتقصوا الرغمية فأخرجوا فعل العبد عن قلب الله وجعلوا إرادة العبد عندهم في الماضي يعني تغلبوا إرادة الله عز وجل لماذا؟ قالوا لأن الله لا يريد المعاصي منه إذا كان لا يريدهم ابدا من وتقع منهم قالوا وقعت بإرادتهم ولم تقع بإرادة الله إذا لما قالوا إن الله لا يريد المعاصي منهم ولما قالوا إن الله عز وجل منزه عن الظلم فأخرجه خلق أفعال العباد من عموم خلقي على السجل وقالوا إن الله لا يريد المعاصي من عباد فجعلوا إرادة العباد هي النافذة وبهذا تنقصوا ربهم في غادره بيده عز وجل وسيأتي أن هذا أيضا ضلال منهم في باب القدر لأن من مراتب القدر المشيئة النافذة من مراتب القدر الخلق فجعلوا أشيئة العبد أنفب وأخرجوا أفعال العبادي من خلق الله عز وجل ومن الطوائف التي ظلت في هذا الباب أغلاف المتصوفة قالوا نحن نسير مع القدر حيث سار نحن نحقق ربوبية الله ربوبية الله نحقق توفيدة ربوبية فإذا الرب عز وجل أجرى شيئا في الكون نرضى ونسلم حتى لو كان هذا الشيء معصي حتى لو كان هذا الشيء كفر فإذا قضى الله عز وجل مثلا بهزيمة المسلمين أمام الكفار هذا قضاه الله نسلم ونرضى ونحب ما قدر الله ونحب هزيمتها المسلمين ونحقق الربوبية ونستسلم لها حتى في باب المعاص حتى في باب المعاص ولذلك تجد تبولات صفوفية يتركون الطعاة ويعتكبون الكواحش ولا ينفر عليهم اتباعها فهذا بسبب خلل عقد ليست القضية من مرض الشهوات التي في قلوب وإنما هي من مرض الشبهات فعندهم خلل في هذا الدار فما يجير الله في الكون يقولون يرضاه فنحن مرضاه والسبب في ذلك أنهم لم يستطيعوا الجمع بين الشرع والقدر ولذلك لما غلبوا القدر عطلوا الشرع عطلوا الشرع, الشرع أما آل الثنة جمعوا بين الشرع والقدر جيد؟ فيعلمون أن لله عز وجل إرادة قدرية وإرادة شرية يعلمون أن الله عز وجل له محاك أمر بها وحث عليها وله سبحانه وتعالى مناهي لها عنها غضها ولا يرضاها قال الله تعالى ولا يرضى لأباده الكفر وإن تشكره يرضى يرضى لكم الشكر فلم تتسع قلوبهم للجمع من الشرع والقدر آل السنة كانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فأثبت الشرعة وأثبت القدر وكل حق من عند الله عزيزي وهذه القضية إن شاء الله تعالى يأتي لها تفاصيل في باب القدر يأتي لها تفاصيل في باب القدر غلاة الشروفية إن أنا قلت غلاة المتصوفة قلت هذا؟ حسنا، تنبه وهذا أدى بهم إلى تعطيل الشرع ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين الشرع والقدر وسيأتي إن شاء الله بالقدر أرشيل ذلك أما دعوة المعتزنة من هذا ظلم فهم أيضا لم يفهموا معنى خلق الله يفعل العباد لم يفهموا معنى إرادة الله عز وجل قدرية لما يجري في الكون من معاصر غيره الآن الكافر الشخص الكافر لماذا كفر؟ هل كفر لأن الله سلبه الإرادة فجعله غير مريد؟ وَلَّكَفَرَ لِأَنَّ اللَّهَ سَلَبَهُ الْقُدْرَةَ فَجَعَلَهُ عَاجِزًا لا لا هذه ولا هذه ولذلك الله عز وجل لا يكلف المجنون المجنون مكلف ليس مكلفا ولا يكلف الصديق الصغير ليس مكلفا وإنما يكلف العاقل البال اللي عنده طبعا موصل العقل في إرادة وفي قدرة يعني هذا البالغ العاقل من بقدرة وإرادة الله عز وجل أقام الحجة على قلبه بإرسال الهسر وإنزال الكتب وإقامة أسباب الهداية الظاهرة والباطنة ففطرهم على الإسلام وجعل في قلوبهم للملك لمبه وأقام أسلاب الهداية الظاهرة ومكنهم منها لا أقدرهم عليها وأعطاهم الإرادة ولم يسهمهم إيه إذن ما الفرق بين الكاثر والمؤمن إذن بباب الهداية والإضلال الفرق ما ذكره الشيخ رحمه الله في أول البيت فمن يشأ وثقه بفضله ومن يشق ضله بإعادته ولذلك رسالة توفيق ومعناها سلام من من الغاية الامن ما معنى التوفيق عند اهل السنه وما معناه عند الاخرين انتبه معي التوفيق التوفيق كلمه شرعيه وردت في القران احد يذكر ذالب قال شعيب عليه السلام وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه تنيه فما معنى التوفيق عند أهل السنة فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعده تخيل عبارة شيخ دقيقة في الشطر الأول ذكر الفضل فمن يشأ وفقه بفضله الشطر الثاني ذكر العد فالله عز وجل مع الكفار عملهم بعدله ومع المؤمنين عملهم بفضله فما التوفيق تعالى لنفم التوفيق انت بهم في قصة يوسف عليه وعلى بينا الصلاة والسلام يوسف عند قدرة على فعل طاعة ويريد فعلها أنت قدرة على ترك الشر ويريد تركها لكن انظر قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه وإلا أصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يريد البعد عن الشرف ولا يريد فعله يريد البعد عن الشرف ويقدر على ذلك ولا لا يقدر لكن ليس بمجرد القدرة والإرادة يحصل ما يريد لازم قدر ذلك اسم التوفيق ايه ما في الآية من التوفيق صرف كيدهن علي طيب كيدهن من فعل يوسف ولا خارج عن فعله خارج عن فعله طيب إذا صرف الله كيدهن عنه هذا هو التوفيق فالتوفيق أن يصرف الله عن العبد أسباب الوقوع في المعصية سواء كانت هذه الأسباب من نفسه أو خارجه التوفيق إعانة من الله العبد إمداد زائد على القدرة والإرادة اللي في العبد إعانة من الله عز وجل للعبد يضعف بها أثر الشيطان وأثر النفس الأمار بالسرعة وبهذه الإعانة تغوى رغبة العبد على القير وتصرف عنه الموانع يهيئ الله له أصدقاء خير يحثونه على القير يصرف عنه أسباب الشر إذن هو إمداد من العبد من الله عز وجل من العبد وهذا الإمداد زائد على القدرة والإرادة التي في العبد القدرة والإرادة هذه قدر مشترك من المسلم والكافر خص المطلن بإمداد زائد هذا النداد من فعل الله عز وجل عاله بصرف اسباب الشر وتيسير اسباب الهدا هذا هو, هو لان انظر معي لما بعث صلى الله عليه وسلم فدعا السلطير آمن وأسرع دعا غير الكابي لها تولوا أعرض وأما ثمودوا فهديناه أرشدناه فاستحبوا العمى على الهدى فلما أعرضوا واستحبوا العمى على الهدى فزلهم الله الخزلان يقابل التوفير إيه هو الخزلان؟ أن يمكن الله العبدة إلى نفسنا في كثير من كتب التفسير وكثير من كتب شروح الحديث يأتي تفسير التوفيق فيها على مذة بالأشاعر فتنبه لذلك ولذلك سأذكر لك تفسير التوفيق على مذة بالأشاعر لتنتبه وأنت تقرأ الشرور الحديث وكتب بالتفسير الأشاعر قالوا من التوفيق خلق القدرة على الطاعة أجعل القدرة على الطاعة هي التوفيق لكن التوفيق عند آل السنة هو القدرة أم شيء زائد على القدرة إعانا إمداد من الله طيب الآن إذا علمت أن الإنسان لا يهدد ولا يثبت على الهدى ولا يزداد هدى إلا بالتوفيق من الله وعلمت أن التوفيق امداد من الله وليس من النفس هذا يثمر لديك انكسار للجميع بل يورث العبد خشيا الصديق الأكبر يوسف يقول إلا تصرف عني كي نقول أصل إلي والنبينا صلى الله عليه وسلم تعلمنا في التعاء لا تكيني إلى نفسي طرف عين هذا هو الخزلات عين من حش الزمن ولا لمحة لا تكونني إلى نفسي لمحة ومن هذه فعل لا تكوني إلى نفسي في طرف عيني انه استطيع ان اقوم أنا بنفسي بطرف عيني فكوني إلى نفسي في هذا الفعل لا, لا تكوني إلى نفسي في هذا الفعل ولا بيمقدار هذه الزن طرف العين على شأنك صار؟ ليس شأنك أنا أستحلفك بالله إحنا نركه إلى أنفسنا كثيراً كثيراً من الأن والركون إلى النفس هلاك والله ربنا حليل رحيم ولو عملنا برموبنا لأهلتنا ناركاً إلا أنه سناء تحضير الخطبة، تحضير الدرس، في إلقاء الخفش تريد أن تجمع سهل كده في الخطبة خلاص، هل تتعاوزين أن لا لا؟ آه، يرى نفسه لا هذا أحد عن نظافة المسألة في كل شيء، تخفش حصل أو ليس حصل؟ ولذلك ورد في بعض أدعية في سندها مقال لا تكنني إلى نفسي فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة للنفس إنسان جهول أم لا؟ إذلك هذا أمر عظيم في طرفة العين لا تكني نفس في مقدار زمن طرفة العين لا تكني نفس لا من حيث الزمن ولا من حيث الفعل نحن نرتم لأنفسنا كأشاء هائلة أشاء عظيم هذا أمر مخطير ذلك العبد إذا استحضر معنى التوفير ومعنى الكثلات استحضر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أوجد ذلك لهم انتصار بلا يدى الله عز وجل تثلنا ولا ذلك ينهج بقول لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوزه واهل الايمان يقولون الحمد لله الذي اهدانا هذا ومنّ علينا بهداه يا لولا ان الله كثير من الابار الابار ابار المياه تراها صافيا ترى قاعها من صفاء مائها فإذا ألقي فيها حجر ظهر كذرها ظهر كذرها ولذلك نسأل الله أن لا تجد الشاب في مأمة خلاص لم يتعرض لفتنة مثلا فتنة النساء لم يتعرض لفتنة لا. لا مهاكفة ولا نظرة ولا فتجد بانصافي يركن الى نفسه فيبدا يقع في معاصي شيئا فشيئا المحادثه المكالمه اه فيظهر كدره فيقع في المعصيه يظهر كدره الحجر ترمى ان ظهر الكذب يوسف يقول ايه والا تصح عني الذكر اصلين ربنا كذلك الشهوة الذفينة مثلا من حب الظهور يطول ما هو ظاهر مفتاح ويظن أنه على حج لكن إن تغيرت الأمور فظهر غيره أكثر منه مثلا أو قل حاله في الظهور يبدأ الكذر يظهر فلس تعرضوا الفتنة والابتلاء أمر عظيم أمر هائي أمر التوفيق فنسب الله لأيكنا نسب الله فتنة وما توريق إلا بالله إلا بالله في كل طرفة عين فما فتح الصلاة كيف قال <تبخال إيمان> في النفس؟ أَيَسْلَمُ عَبْدُهُ أَنْ يُسْلَمَ الْإِيمَانِ؟ ماذا نفهم؟ هل سُلِبوا إيمانهم الذي لا يوجده؟ فَيَجْدِ الْوَاحِدْ مِنَّا أَوْ كِنْفِرْ مِنَّا فِي مَأْمَةِ قَضِيَةَ لِي مَ الشَّكْلَانِ هذا أمر عظيم من يشاء وفقه بفضله امده لانصرف عنهم اسباب الشر وهيا له اسباب الخير وهذه اذا لم تكن لن يحصل التوفيق كان لن يحصل طاع اذا, إذا, إذا رفع التوفيق كان الحثاله ذلك سبحان الله الدنيا فيكنا ومعافظة الناس شرط أو فيها كل الناس اللي هي الآلات والوسع سلامة الآلات جيد هذا يشترك فيه الجميع قدرة على الطاعة الله عز وجل جعلها لكل مكلف الآن أسألك المسلمون المكلفون القادرون بدنيا وماديا على الحج كثيرون ألا لا هل كلهم ذهبوا للحج ولا في من قاعد قاعد لعدم القدرة لم يوفق تبيت توفيق أمر زائد على مجرد القدرة ومجرد الإرادة بأن الله يهيئ له هذه الأسلام لا استدعو إلى الحاج أصدق الخير يلا يا فلان. يلا يا فلان. تقل رغبات النفس في المال هذا والشرفة يسهل من بنفسه من بذل هذا المال والتذكير يقبله تصرف عنه العوامل من ذلك من, من, من أحسن وأعظم الآيات وتبين لك معنى التوفيق على ماذا ذلك السنة قصة سيدنا يوسف هو يريد الشرق أو يريد تركه فلقد لكن مشكاية لن تتم لك إراداته للخير ولا يتم لك الخير بقدرتك عليه لا يتم إلا بالتوفيق اللي هو جمر الزايد اللي طلبه يوسف فيوسف طلب إيه؟ التوفيق وإلا تصرعني هيدا وتصور معي كما قلت لك كيف كيف المساء من فعل يوسف ولا من فعلهن هن فعلهن يا رب شمالي لو ما تحشوش هضير واضح الان طيب يبقى واحسن كل طاعه لا تكون الا بالتوكيل وسعيد عليه الصلاه والسلام قال وما توفيقي الا بالله شوف الحكم عليكي توكلت وعليه ها تفضل تفضل لخلق الناس وغزل وخلقهم قال النار وزلجت خلقنا الصالح هيجي ان شاء الله ده في, في, في القدر في, في القدر ان شاء الله ان شاء الله هذا في القدر ان شاء الله باذن الله قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا فريد لحكمه طالقه طاها استدب الحذا على اقتباها في مقار وهو الذي يرى دبيب الذئب في الظلمات فوق صم الصخر دي وسمع بالجهر والاخفاء بسمعه الواسع للاصوات سوف تسمع نصر للعز وجل في لا ديل عليه لكن العلماء المردون في الله البصير على أن اسم الله البصير له معنيان معنى الأول الذي يبصر كل شيء الحمد لكم شكرا من معانس الله المصير العالم بخفيات الأمور والله بصير بالعداد يعني عالم بخفيات النبي صلى الله عليه وسلم قرأت الله تعالى إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ووضع أسرعين ووضع أبو هريرة إبهامه على أبو الظنين والذي قال أبو دعوت بعد يواجه الحديث والحديث صحيح قال في سننه وهذا رد على الجهمية جهمية التي تنفى الصفات قال وهذا رد على الجهمية إن استطاعوا تأويل اللطف لأن يستطيعوا تأويل الفعل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه أن الرب عز وجل سمعه ومصره حقيقيان ليس مجازيين سمع حقيقة أو بصر حقيقة. ليس لكن هل سمع الله كشيء لا هل بصر كشيء مما يعلم أو توهم لا قال الله تعالى ليس كم شيء وهو سمعه البصر في رب على الجميع الأنفي بطال لتأويلاتهم إذن أولى اللفظة لن يستطعوا تأويل ألفهم وهذا الحبيب ويوجد حديث رمضاء له جعل العلماء تبحث مسألة وأنت تعلم الناس الأسماء والصفات هل تشير مثل هذه الشرارة ولا لا والعلماء لهم في ذلك اتجاهات لكن الاولى ان شاء الله تعالى ان شاء الله كنت بين مذهبين يفهمون وامور الاعتقاد عندهم مستقره وقضاياها وقضاياها واضحه ففعلت مثل هذا لحال اما ان كنت بين عام قد يشكل عليه الامر فتراعي احوال الناس وامخطبه الناس لما يعقلون وتعليمهم بالطريقه التي تبلغ عقولهم فهمها يبلغ عقولهم فهمها هذا متعين من طين رحمة الله تعالى له في 100 كلام طين فيما ذكر في الله فما ذكر لما تكلم عن اسم الله البصير قال وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان اثن حجر صوان ويرى مجاري القود في أعضائها النملة الصغيرة الظرة الصغيرة تحت صفور الجبال والجبال عالية فوق الجبال سحب فوق السحب سماوات فوق السماوات سماوات والرب خوض العرش لا يقف عليه هذا يقفى من هذا ولذلك المراقبة مراقبة الله عز والخوف منه بالغيب هو مار الجنة إن الذين يحشون أه لهم مغفرة والأجل الكريم هو الجنة مهر الجنة أنك تخاف الله في السر تخاف الله بالغير وانت وحدك بعيد عن الناس وهذه ما زالة ليست سهلة أن يكون إنسان في السر والعالمة سواء وهو ما زالة ليست سهلة والله إنسان سهلة وحد يتحفظ من المعصية أمام الناس ما لا يتحفظ منها بعيداً عن الناس مهر الجنة خوف الله بالغير خوف ما له حل ترى بل هو الصير يعلم حقينا تلعن وما تخفي الصدور ان في صدر لا يعلم غيره الا الله الله يعلم الله يعلم وهو البصير يرى دبيبا نمة السوداء تحت الصفر والصوان ويرى مجال القوت في أعضائها ويرى عروق نياطها لعيان ويرى جنايات العيون أو فيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفال الأجفال النظره اللي انت بتقصها دي ايه نظره دي ايه ايه نوع ايه اسمه ايه مش هتعرف انا باقرا ازاي كنا الله يعلم كنا الله يعلم كان الله يعلم واسمع الجاهل والاخواتي سمعي واسعي لله معنى القصير الذي لا يغفى عن بصر شيء قلنا يبصر شيء لا كل شيء يبصر كل شيء يدرك المبصرات والثاني العالم بالخفيات ان الله بصير بالعباد معناها يعني يعلم بالخفيات نورهم حتى عند الناس أنت تقول كل أنت من شاء الله بصير بالأمور عنده بصر يعني يعني المعنى بصير بالأمور يعني شكيف هل تحب عينه صيفا يعني الخلق صح هذا موضوع قال وعلّه بما بدى وما خفي أحاط علماً بالجليء والخفي كل هذه الستاءة تستوجب أن يراكب العبد ربه في قوله وفعه في ظاهره وظهره ثم قال رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى وكل شيء عليه وكلنا مفتقر اليه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر اليه الله وحده بناه بذاتي يعني غناه من ذاته ليس من أمر خارج ذاته والعباد مفتقرون إليه فقرا ذاتيا لا يصنف عبده بغنى شوف الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم يحرما ثلاث ظلم من يؤمن؟ يا عبادي من يقول هذا الحديث <تصفيق> <كلهم هاي. تصفيق> <فاستفرون ايه؟ تصفيق> كلكم ها فاستطعموني كلكم عار الا <اللي> من كسبت <تصفيق> يعني ايه يعني قصدت في عبد يعني كلكم عار الا من كسبت الا من كسبت لا لا لبسنا احنا تسين ده يعني انت مش هتقدر تحصل اللبس الا اذا صار لك نعمه حصلت اللبس وعندي في ده طيب لا خلاص انا بتكلم عن هذا اللبس تحس ده هدوم دي. دي خلاص هي عنده عنده عنده بدال بدله لا لن يستطيع أن يلبسها إلا إذا يسر الله لبسها ألا يمرأ أحيانا فيعجز عند الدين في يدي في ولا فيش يبدلها غيره لا ممكن يحتاج أحيانا ثلاثة أو أربع ساعة في الخلع والبس ولا لا طيب دع الدنا خلاص أنا أعطيك إحنا قدرة على أنك تلبس بنفسك طيب القدرة اللي معجبين اللي تبكي إياها يا صفيع صلبها صفيعها متشايف شايف بعض الناس مصدوب القدرة على أنه يلبس بنفسك أحد الأخوة يحكي كل كان في مسجد فلقى واحد من الشباق من بره كده المسجد له ساحة ودورة الماية برّة يعني في بينها وبين المنزل مسافة كده في السورة فلجأ واحد يقص بالشباب ويشاور مبراسه فأطلع فلجأ بلا ذراعين خلقه بلا ذراعين كل ما اشتعلت لحم الحمام عشان عزيز الحمام فتح الحمام قال له معلش خليف معلش كوي عشان ايه تشلم دومي بس مش عارفشي مش عارفشي قال له بس معلش ما تبصش طيب تبدأ عارف بعدين هاي بس الزيال طيب ننطق الزيال ننطق مين اللي بدأت مين الله الله عفونا حتى في الأكل كلكم جاء لما طعمتم لابا أنا عندك أكل حبيب عندك أكل من الذي كان يجري في مجال الجسد يهطم يقول يعني زي ما بيقوله مطرح ما يسري همري مين في بعض الناس مرضى لا, لا, لا تنفذوا في أبدانهم لا تنفذوا لا يفتحكم فيه فالخضية بمنوا إخبارهم كلكم جائع يعنيانهم يعني كل اللذي يسمي صحيح صداتي مثل المسلم فهي لا جالك الأكل ببطء شكك له ألا إذا أعطاق الله القدرة على جهة مش كده وقط لن يهضم إلا إذا يسر حتى بعد الهضر لا تمتلك عليه إلا يسر الله عز وجل فالخضية مش مجرد رسو ظاهر فقط لا كلهم جائع إلا ما أضعب صدق الله كلكم عالي إلا ما تسود صدق الله هذا يجعلك تتعلق بأحد من الخلق هذا يجعلك حتى تأكل أولى نفسك أبدا أبدا كلكم عالي إلا ما تسود فاستكسون أكسر هذا الحديث عظيم معاني في معاني جليلة في مثل هذا السلام يقول رحمه الله وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتاقر إليه كل شيء رزقه عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أما بعده الله عز وجل غني ذاته قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق هو الغني وافتقار العباد والله افتقار ذاته ايضا افتقار ذاته لا يمكن ابدا بقاء العبد اصلا الا بالله والذي خرق والذي امد بعد الخلق فالعباد يستمدون بقاءهم من الله عز وجل فهم يفتقرون اليه بكل وجه في كل شيء غناه سبحانه لا يزيد بطاعة المطيع ولا ينقص بعصيان العاصر كما في حديث أبي ذر إن أحرمت الظلم على نفسه هو أو أن أولكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء أهل العلم يذكرون أن أفتقال العباد وفقرهم إلى الله نوعان فقر يرجع إلى الغروبية فقر يرجع إلى الألوهي فقرهم إلى الغروبية هذا فقر عام جميع المفلوقات إنسها وجنها المخلوقات السماوية والأرضية المكلفة وغير المكلفة هذه مفتقرة في وجودها إلى الرب سبحانه وهذا الافتقار ليس في حم ولا ذن ولا يثاب العبد عليه ولا يعاقب لأن هذا الافتقار من لوازم ذواتهم كما أنك خلقت رجلاً أو خلقت المرأة هذا ليس في مثل ذنب خلقت طويلا قصيرا خلقت قويا ضعيفا فأنت خلقت ثقيرا فهذا عام الكافر والمسلم جميع يفتكرون إلى الله في وجودهم وبقائهم هذا افتقار إلى الروغية في الإيجاب والإمداد في افتقار إلى الروغية هو فقر العبودية فقر العبودية هذا اللي يثاب عليه العبد وهذا هو افتقار الأنبياء الصالحين الفقر الأنبياء يقول ابن نطيم رحمة الله إذا عرف هذا فالفقر فقراه فقر اضطراري وهو فقر عام لا قروج لبر ولا فاجر عنه وهذا الفقر لا يبقضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا بل هو بمنزلة تولي المحلوق محلوقا ومصنوحا ثم اسمع قال والفقر الثاني فقرا اختياري الفقر الاختياري الفقر الإبادة ينسى لديك من علمين شريفين إذا علمتهما تحصل هذا القرآن قال فرد الاختياري هو نتيجة علمين شريفين أحدهما معرفة العبد بربه إذا عرف الله بصفاته أنه وغنيه والثاني معرفة العبد بنفسه إذا عرف العبد نفسه وأنه المضطر المفتد من الله قال فمتى حصلت له هادان المعرفان أنتجت فقرا هو عين هناه عين هنا العبد أن يكون قفر لك وعين عزه أن يكون قليلا لك وهو عين هناه وعنوان فلائه وسعادته وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين فمن عرف ربه بالغنى يطلق عرف نفسه بالفقر والفوق ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمه التام والحكمه عرف نفسه بالجاحذين ثم ذكر كلاما طويلا طيبا ذكر في احاديث وايات كلمات طيبات وصي نرجو اخواني مراجعته وهو في كتاب الناس اسماء ضمن شرح اسم الله الغني نقله من طريق الهروتين من القيم صفح الثمانية الهدى عشر ونجعل لم نعطي هذا الاسم حقه في سلوكنا اسم بالغني ولم نعرف ذواتنا عن الوجه الذي لا افتقار الله عز وجل مكتفنا